الوجه الأول يبدا حالا وهذا هو الشريط الحادي عشر من الكتاب والإسلام لا يقبل أن يستورد نظما غريبة عنه فتحدث آثارها السيئة في الأفراد وفي الجماعات على السواء ويقبل يقبل التقنيه الحديثة ولكنه لا يقبل الأفكار ولا الآراء ولا القيم المصاحبة لها لأن له أفكاره وآراءه وقيمه الخاصة التي تكون شخصية المسلم التكوين الذي يمكنه من أداء رسالته في هذه الحياة كما هو حادث في مجتمعاتنا الإسلامية الحديثة يقول بريفولد إنه على الرغم إن أنه ليس ثمت ناحية واحدة من نواحي الازدهار الأوروبي إلا ويمكن أرجاع أصلها إلى مؤثرات الثقافة الإسلامية بصورة قاطعة فإن المؤثرات توجد أوضح ما تكون وأهم ما تكون في نشأة تلك الطاقة التي تكون ما للعلم الحديث من قوة المتميزة النامية وفي المصدر الأقوى لازدهاره أي في العلوم الطبيعية وفي روح البحث العلمي لقد أنشأ المسلمون الحضارة الإسلامية الرائعة التي نعمت بها البشرية قرونا طويلة ولعل من الإنصاف أن نقول إن البشرية لا تزال تنعم بعلومها واكتشافاتها وبحوثها، كما يعترف الغرب نفسه بذلك وقد فعل المسلمون ذلك عبادة لله وقياما بوظيفتهم في هذه الحياة وجعلوا بذلك أمتهم في مكان رياضة للأمم كلها فكانت بذلك خير أمة أخرجت للناس وكانت حضارتها خير حضارة عرفها التاريخ بالنسبة للانسانيه كلها وذلك لأنها حققت كل الجوانب للفرد وللمجتمع على السواء والاسلام دين عالمي في نظرته للفرد وللامه وفي علاجه للمشكلات ولا يرضى باقامه الحواجز التي نشات في العصور المختلفه لانه دين يهدف الى جمع البشر كافه تحت رايه واحده وهو بالنسبه لهذا العالم الذي مزقته الاحقاد والتنافس بين اممهم المختلفه رساله الحياه والامل في مستقبل عظيم مزهر وقد تنبه إلى ذلك برنارد شو حيث يقول لقد درست حياة هذا الرجل العجيب يقصد النبي محمد عليه السلام وفي رأيي أنه يجب أن يسمى منقذ البشرية دون أن يكون ذلك ايداء للمسيح وإني لا أعتقد أنه لو أتيح لرجل مثله أن يتولى منفردا حكم هذا العالم الحديث لحالفه التوفيق في حل جميع مشاكله بأسلوب يؤدي إلى السلام والسعادة التي يفتقر إليها الجميع وهكذا يستطيع المسلم أن يعمل في ظلال التربية المعاصرة محققا بذلك أهدافه في إسعاد الفرد وتحقيقه لامنه وذاتيته وفي إسعاد المجتمع الإسلامي وتحقيقه لطمأنينيته وشخصيته ورسالته وفي إسعاد المجتمع الإنساني كله حينما يسير على هذا المنهج القويم الإسلام يحترم إنسانية البشر غسيل المخ وموقف الإسلام منها المثيل المخ اصطلاح حديث يقصد به ازاله الافكار العقدية الموجودة عند فرد او جماعة واستبدالها بافكار اخرى عن طريق الضغط الجسمي او النفسي الذي يجعل الجهاز العصبي للانسان في حالة توتر وحساسية شديدة او تثبيت حاد بحيث تصبح خلايا المخ للإنسان عادزة عن الاحتفاظ بما اختزنته من عادات وأفكار كما تصبح متقبلة لعادات جديدة وأفكار جديدة ونعكاسات غريبة قد يتصادف حدوثها في تلك الحالة وقد تنبه إلى ذلك العالم الروسي بافلوف الذي كان يجري تجاربه على الكلاب والقطط والذي كان يعنى بدراسة الانعكاسات الغريزية بما فيها من جوع أو عطش بنسبة للظروف الصناعية التي يجابهها عزيز المستمع بافلوف هذا هو رائد التعلم الشرطي وساعده على تثبيت هذه النتائج ما نحظه في الحرب العالمية الأولى إذ أصيب بعض المقاتلين بتهيج عصبي أفقدهم توازنهم وأصبحوا في حالات ذعر أو ذهول أو أعراض جسمية غريبة وهذا الانهيار تسبب عنه غسل تلك العادات والمعاني الحضارية المكتسبة التي تعلموها كالشجاعة وأطلق على هذا المرض عصاب الحرب وقد لاحظ بعض المعنيين بهذه الدراسات في غارات لندن اثناء الحرب العالميه الثانيه ان التهديد المتكرر المتواصل على هذه المدينه قد اوصل عقول بعض العامه الى حاله غسيل مخ فاصبحوا في وضع يتقبلون فيه الايحاء ويصدقون الاشاعات التي تنتقل من فم الى فم واستنتجوا من هذا ان ما يغسل المخ قد يكون عوامل فرديه او عوامل مجتمع مجتمعه مثل الصدمات النفسيه المفاجئه والتهديد المستمر والمواقف الشديده المرعبه والارهاق العصبي المستمر الناتج من السهر المتواصل او النوم المتقطع او الجوع او العطش او الالام الجسميه او النفسيه التي لا تهدى فيها ثم مفعول بعض الادويه الخاصة وهكذا أصبح غسيل المخ نظرية آلمية مخططة يمكن استخدامها بأساليبها المختلفة التي قد تقوم على أنواع من الدعاية أو الضغوط النفسية والجسمية حتى تؤدي إلى الغرض المنشود منها غسيل المخ قديما قلنا ان غسيل المخ تعبير حديث ولكن مضمونه قديم وقد كان غسيل المخ يستعمل قديما في البيئات البدائيه وذلك في حلبات الرقص والاناشيد والزار وما الى ذلك في هذه الحالات يصبح الإنسان أشد تقبلا واستسلاما لتعاليم رئيس القبيله أو الرئيس الديني أو غيره وفي حالات الزار يصبح الإنسان صاحب العقل البسيط حساسا يتقبل الإيحاءات التي قد تنتهي بالشفاء من مرض بسيط أو حالة هستيرية والإنسان وسط الجماهير يكون أكثر تقبلا للأفكار منه منفردا وعلى مدى التاريخ نجد في مراكز الشرطة ألوانا من غسيل المخ تستعمل لحمل المتهمين على الإقرار بشيء فعلوا أو بشيء لم يفعلوه ولكنهم يظنون أو يقتنعون بأنهم فعلوه وفي عصر العباسيين وجدنا الحسن الصباح يستخدم غسيل المخ عن طريق الحشيش وكان غير معروف في هذه الأيام كان الضحايا يتعاطون الحشيش فاذا ما خدروا دخل بهم الى حديقته وجعلهم ياكلون مما فيها ويتمتعون بجمالها ثم يخدرهم ويذهب بهم الى مكانهم الاول فيصدقون أن ما رأوه هو الجنة الحقيقية وهم يصدقون الحسن الصباح فيما يقوله وبذلك أمكنه أن يؤثر فيهم وأن يطوعهم لخدمة أغراضه غير المشروعة من غير أن يفكر تفكرا خاصا أو يقف عند حد وبلغ بهم الأمر أنهم كانوا يقتلون كل من يأمرهم الحسن الصباح بقتله الإسلام وغسيل المخ المبدأ الأول في الإسلام الإخناع فهو يرفض أن يكون الدخول فيه عن غير هذا الطريق لا إكراه في الدين البقرة السادسة والخمسون والمئتان قالها الرسول صلى الله عليه وسلم واضحة صريحة إن أنت إلا نذير كما قالها له ربه صل... سبحانه وتعالى فاطر الثالثة والعشرون وعاتب الله نبيه الكريم حين خشي على أمته عذاب النار بقوله فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا الكهف السادسة وقال له في آية أخرى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين يونس التاسعة والتسعون وفي آية الثالثة فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر الكهف التاسعة والعشرون والإسلام يرى أنه دين الفطرة وكل موجود يولد على الفطرة وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وهو لذلك يرفض الإكراس واستعمال العنف ويدعو إلى الإقناع عن طريق المناقشة الهادئة ولذلك فقد طلب للنبيه أن يدعو الناس إلى الإسلام بالحجة والموعظة الحسنة وأن يجادلهم بالتي هي أحسن ويحدد له حدود رسالته إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم البقر التاسعة عشر بعد المئة ومدحه بقوله ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك آل عمران التاسعة والخمسون والمئة في بداية الدعوة الإسلامية أخذ الإسلام يربي أصحابه على المبادئ الإسلامية تربية سليمة قائمة على الاقتناء والفهم ولذلك فلم يحدث أن ترك واحد منهم الإسلام تحت أي ضغط جسمي أو معنوي وقد وثبت كل قبيلة على من فيها من المسلمين يعذبونهم ويفتمونهم عن دينهم حتى ألقى احدهم عبده الحبشي بلالا على الرمل تحت الشمس المحرقه وضع حجراً على صدره وتركه ليموت ولم يزد على أن يقول أحد أحد منت ياسر وسمية والدة عمار بن ياسر ولم يرتد عن دينهما وكان المسلمون من غير الموالي, من غير الموالي يضربون وتوجه إليهم اشد صور المهانه إلى جانب ما كانوا يسمعونه من هجر الكلام أينما ذهبوا واستمر الأمر على ذلك طويلة فلم يزدهم إلا حرصا على دينهم بل إنهم كانوا يبتهجون بالأذى والتضحيه في سبيل عقيدتهم إيثارا لما عند الله من ثواب عظيم ثم بدأت مرحلة المقاطعه حيث علقت صحيفة في جوف الكعبة تسجل وتؤكد أن لا ينكحوهم ولا ينكح لهم ولا يبيعونهم ولا يبتاعون منهم شيئا ولقد كانت هذه سياسة المقاطعة والتجويع على حد التعبير الحديث والتي استمرت ثلاث سنوات كاملة لاقى فيها المسلمون ما لاقوا ولم يزدهم ذلك إلا اعتصاما بحبل الله حتى اقتلع المشتكون أنفسهم بأن هذا ظلم مبين لا ترضاه المروءة وتأباه الرجولة والأخلاق العربية ثم بدأت مرحلة الدعاية الهجونية حيث أرسلت قريش سفهاءها فتناولوا الرسول الكريم بالأذى واتهموه بالكهانة والسحر والجنون ولكن ذلك كله لم يزل المسلمين إلا ثباتا على عقيدتهم ومع ذلك كله فإن النبي الكريم كان حريصا أشد الحرص على أن يناقش الكفار مناقشة هادئة فإذا قال الطائفة منهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال لهم أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم وهو ينعى على الذين لا يستخدمون عقولهم في التفكير أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض ويرى الإسلام أن الذي يعبد الله حق العبادة هو العالم الفاهم الواعي الذي يقدر عظمة الله في خلقه إنما يخشى الله من عباده العلماء فالذي يؤمن عن اقتناع لا يمكن أن يرسل مخه من عقيدته مهما استعملوا معه من وسائل التعذيب النفسي والجسمي بل إن هذه الضغوط لا تزيده إلا ثباتا على عقيدته وإيمانا بأنها العقيدة الحقيقية الصادقة وإلا لما لقيت كل هذه المقاومة بل إلا الإسلام لا يرضى بالإيمان الظاهري إذ لا بد أن يدخل القلب الإيمان الذي يصدقه العمل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم الحجرات الرابعة عشرة في غزوة الأحزاب وغزوة الأحزاب تعطينا صورة واضحة عن مجموعتين من الناس المجموعة الأولى مجموعة ضعيفة الإيمان أمكن تحت الضغط النفسي أن تتأثر أفكارها وأن تتغير وأن يغسل مخها والمجموعة الثانية قوية الإيمان وقد وقفت في نفس الظروف ثابتة فلم تتأثر ولم تتغير ورات أن ما هم فيه من شدة وضع طبيعي لا غرابة فيه وزادهم ذلك إيمانا وتصديقا بدأ الاستعداد للقتال وأصبح موقف المسلمين بالغ التعقيد إذ أن المشركين أمامهم واليهود خلفهم والمنافقون بقيادة عبد الله بن أبي يبلغون حوالي ثلث الجيش في وسطهم يثبتون العزائم ويحطمون روح المسلمين المعنوية وأصبحوا في حالة لا يمكن أن يدرك قسوتها إلا من يواجه مثل هذه الظروف وقد وصفتها الآيات الكريمة في صورة تبين الهول الذي روع المسلمين والكرب الذي شملهم والذي لم ينذ منه أحد تقول الآيات الكريمة إذ من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك بتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا الأحزاب العاشرة والحادية عشرة وبلغ من شدة الهول أن الرسول الكريم نفسه ما قدر على صلاة ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء وأخذ الصحابة يقولون يا رسول الله ما صلينا فيقول لهم صلوات الله وسلامه عليه وأنا والله ما صليت فلم يختلف الشعور بالكرب والهول في قلب عن قلب وإنما, وإنما الذي اختلف هو استجابة تلك القلوب وأظنها بالله وسلوكها في الشدة وتصوراتها للقيم والأسباب والنتائج فأما ضعاف الإيمان والشخصية فقد تأثروا بهذا الموقف ذهبت الأفكار التي لم تثبت وحلت محلها أفكار أخرى فهول الموقف قد أزاح عنهم ذلك الستار الرقيق من مظاهر إيمان وروع نفوسهم ترويعا لا يثبت لهم إيمانهم المهلهل فجهروا بما في نفوسهم وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا الأحزاب الثانية عشرة أما المنافقون فهذا هو وضعهم الطبيعي وأما الذين في قلوبهم مرض فالمقصود به ضعف العقيدة ولذلك فقد أثر فيه موقف الشدة فقالوا ما قالوا وهم لضعف إيمانهم على استعداد للتأثر بأي ضغط جسمي أو نفسي فيرجعون سراعا عن إيمانهم ولو دخلت عليهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لاتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا الأحزاب الرابعة عشرة وما تردد إلا قليلا فهي عقيدة لا تثبت للاختبار ولا تقف أمام الصعوبات وفي الصورة المقابلة نجد الجماعة المؤمنة القوية الإيمان تثق بالله وبإيمانها وبنفسها في مواجهة القبائل وفي لقاء الخطر الذي يزلزل القلوب المؤمنة فتتخذ من هذا الزلزال مادة للطمأنينة والثقة والاستبشار واليقين تقول الآيات الكريمة في وصف هذه الجماعة ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الأحزاب الثانية والعشرون ذلك لأنهم يؤمنون بأن رسالات لابد أن تقابلها صعوبات ومشقات حتى يتبين الصادق من الكاذب وحتى ينال الصادقون أجرهم عند الله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين العنكبوت الثاني والثالثة حقيقة إنه بشر وللبشر طاقته والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها وعلى الرغم من ثقتهم بنص الله في النهاية إلا أن الهول الذي كان حاضرا يواجههم ويزلزلهم زلزالا شديدا ويزعجهم ضاقوا بهذه الشدة والخطر المحدق بهم الذي يجاوز الطاقة الكامنة ولكنهم مع ذلك كانوا مستمسكين بالعروة الوثقة التي لم انفصام لها وهي التي حمتهم من السقوط ومن القنوط وجعلتهم متمسكين بدينه بل أشد تمسكا به ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما واستمروا في المعركة وصدقوا ما عهدوا الله عليه من الثبات على الإسلام والدفاع عنه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا التبديل الأحزاب الثالثة والعشرون على أن الشيء الذي يلفت النظر في هذه المعركة أن النبي الكريم حين وجد شدات الضغط على المسلمين أراد أن يخفف عنهم بعض ما هم فيه من شدة فبعث إلى عوينة بن حسن والحارث بن عوف قائدي غطفان ليعطيهما ثلث ثمار المدينة على أن يرجع بمن معهما ويترك المعركة وكان اليهود قد وعدوهم ثمار خيبر سنة إن نصروهم فجرى بين النبي وبينهم الصلح حتى كتب الكتابة ولم تقع الشهادة ولا عزيمة الصلح فلما أراد النبي أن يفعل بعث إلى سعد بن معاذ زعيم الأوس وسعد بن عبادة زعيم الخزرج فاستشارهما في ذلك فقالا له يا رسول الله أمر تحبه فنصنعه أم شيء تصنعه لنا قال عليه السلام بل شيء أصنعه لكم والله ما أصنع لكم ذلك إلا لأني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة وكالبوكم من كل جانب فأردت أن أكثر عنكم من شوكتهم إلى أمر ما أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقال سعد النمعاذ يا رسول الله قد كنا وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه ولا يطمعون أن يأكلوا منا تمرة إلا قرا أو بيعا أفحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا بك وبه نعطيهم اموالنا والله ما لنا بهذا حاجة والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم يقولون هذا والأعداء يحيطون بهم احاطه السوار بالمعصم وليس أمامهم إلا الفناء المنتظر ولكن العقيدة القوية جعلتهم يقفون هذا الموقف الخالد معتزين بالله ورسوله ولذلك قال له النبي الكريم فأنت وذاك وتناول سعد الصحيفة فمحى ما فيها ثم قال يجهد علينا على المستوى الفردي الإسلام يعنى في تربيته بحماية المسلم من التأثر بما يقال وأطلب منه أن تكون له شخصيته المستقلة التي يميز بها الخبيث من الطيب فلا يكون إمعة بين الناس يقول أنا مع الناس إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت بل يتخذ أسلوب القوي الفاهم صاحب الشخصية السوية القوية فإن أحسن الناس فليحسن وإن أساءوا فعليه أن يجتمب لساءتهم كما يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ثم يطلب منه ثانيا أن يبحث عن الحقيقة وأن يأخذ وجهة النظر المقابلة فلا يصدق كل ما يقال بل عليه أن يدقق النظر وأن يبحث عن الحقيقة يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الحجرات السادسة ويطلب منه ثالثا أن يبتعد عن تتبع أسرار الناس ولا يتجسسوا كما يطلب منه أن يتجنب كثيرا من الظن الذي لا دليل عليه ولا دينه. يا أيها الذين آمنوا جتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن لإثم الحجرات الثانية عشرة ونحن نلاحظ في حياتنا أن بعض الناس يصدقون كل ما يقال حتى ولو كان ما يقال عنهم ما يقال معروفين لديهم بالصفات تخالف ما سمعوا عنهم ومن النحية المقابلة فإن بعض الناس لا يصدقون ما يقال لهم رغم أن كل الدلائل تدل على صدق ما يقال وسبب ذلك الحب الأعمى فالإنسان إذا أحب إنسانا ما حبا أعمى فإنه لا يصدق عنه أي شيء حتى ولو كانت الدلائل كلها تشير إلى غير ذلك وفي الوقت نفسه يصدقون كل ما يقول حتى ولو كانت الدلائل كلها تكذب ما يقول وقد يكون هذا الحب الأعمى من أب أو أم أو ابن أو ابن أو ابنة وقد يكون من رجل أو امرأة وما أكثر ما يحدث في حياتنا اليومية من المشكلات والخسائر نتيجة غسيل المخ الذي يقع من هذا النوع وقد يكون الرجل زوجا أو عاشقا وقد تكون المرأة زوجة أو عاشقة قد يكون الرجل زعيما تسلط الأضواء عليه وتعقد حوله البطولات ويمنع عنه النقد إنها سياسة الأذن الواحدة التي تجعل الناشئة في بعض البلاد يقدسون الزعيم ولا يقبلون فيه نقدا تحت أي ظرف من الظروف وهكذا تعمل بعض الدول بهذا الأسلوب الذي يجعل الشباب لا يستخدمون عقولهم ويضحون بأقرب الأقربين إليهم وقد يسيل الدم بركا في سبيل هذا المبدأ الذي لا يقوم اعتناقه على التفكير أو الاقتناع بل عن طريق هذا اللون من غسيل المخ وقد يستخدم التنويم المغناطيسي أو بعض الأدوية التي تخدر الإنسان فيروحون إليه بما يريدون وهو في حالة لا يسيطر فيها على نفسه بأشياء تثبت في ذاكرته ويمحون منه المعلومات التي يريدون محوها وقد يستخدم هذا الأسلوب من قبل بعض أجال الشرطة وقد يستخدمه بعض الحكام مع معارضيهم وقد يستخدمه بعض أصحاب العقائد الذين لا يثقون في عقائدهم وقد صارت بعض المذاهب على استخدام هذا الأسلوب في نشر قواعدها واخترعوا أساليب جديدة قائمة على هذا الأساس وقد ألفت كتب ونشرت أبحاث في الأسس وفي التطبيقات وتم هذا في كثير من الدول التي اعتنقت هذا المبدأ وما زال, وما زال هذا الأسلوب يستخدم حتى عصرنا الحاضر وفي عصرها الحديث استخدم غسيل المخ في ميدان العلاج النفسي وهذه ناحية الإنسانية المقبولة لأن المقصود منه في هذه الحالة محاولة إشفاء المريض لاستغلال عقله وذلك عندما يصاب رجل في معركة بصدمة القنبلة مثلا ويصبح في حالة اضطراب عصبي هستيري حاد كالشلل الوقتي أو فقدان الذاك... الذاكرة أو العمى وهنا يقوم الطبيب المعالج بعملية سريعة وناجحة للعلاج النفسي وهي رد الفعل المعاكس أو التطهير السريع وذلك بأن يحقن المصاب بمادة معينة تهدئ من تهيج واضطراب خلايا مخه وعندما يكون المريض بين النوم واليقظة يعاد على ذاكرته ما جرى له من حوادث في المعركة ذاتها فيستعيد ذكرياتها ويعيشها مرة أخرى بمخاوفها ورعبها وتوترها ويكون سرد الحالة المؤلمة بمثابة غسيل مخ من التجارب القاسية التي مرت به وينتد عنه شفاء سريع على المستوى الجماعي وعلى المستوى الدولي ومستوى الجماعات تقوم الدول الاستعمالية باستعمال هذا الأسلوب أما عن طريق الدعاية المخططة لها والمدروسة بأيناية كبيرة وإما عن طريق الضغوط الجسمية والنفسية المتنوعة في البلاد التي تستولي عليها الجماعات التي تقع بين أيديها العالم كله أخذ جانبا من هذا الأسلوب لنشر ما يريد ابتغاء كسب مادي ذلك هو أسلوب الدعاية والتكرار الذي يؤثر في كثير من الذين ليست لديهم خبرة تمكنهم من تمييز الجيد من الرديء أو ضعف شخصياتهم الذي يجعلهم كثير التردد فقامت الإعلانات التجارية على هذا الأساس وخصصت للدعاية مبالغ طائلة وهي ضعمنا للعائد المجزي كما أن كل دول العالم اهتمت بالدعاية المخطط لها القائمة على أسس علمية ودراسات نفسية لنشكل أفكارها بين الدول المخالفة لها في وقت السلم وتزداد في وقت الحرب وتفنن في هذه الأساليب فقد يأخذون جانبا من الحقيقة وينسجون حوله الأكاذيب وقد يأخذون الحقيقة من زاوية أخرى يشوهونها، وقد يعمدون إلى كذبة يكثرون من ترديدها حتى يصدقها الناس وهكذا وقد تكشف هذه الأكاذيب بعد وقت قصير أو طويل وقد لا تكشف أبدا لأن الناس ليس لديهم معلومات الكافية أو لأن الإعلانات تستهويهم فأستمر تصديقهم لها وفي جميع الحالات أو جلها تكون الكذبة قد أدت الغرض منها العضو الصهيوني استخدم العضو الصهيوني أسلوب الدعاية على أوسع نطاق في الدول الغربية كلها وحاول أن يثبت بعض المعاني مثل إن العرب لا يحسنون استخدام أساليب العلم والتقنية وأن العدو اليهودي سيبقى دائما متفوقا وصل بهم الأمر إلى حد أنقار إن العرب يمثلون في الشرق الأوسط الزنود في أمريكا وأن الصهيونية ستحاول أن تريح العالم منهم بالقضاء عليهم تقول هذا لشعوب معلوماتهم عن العرب سطحية أو لشعوب لا معلومات لديهم إطلاقا عن العرب وقد صدقت الشعوب هذه الدعاية وبخاصة وأنها لا تجد ما يقابلها من أظهار الحقائق من الجانب العربي وقد نجح هذا الأسلوب فترة طويلة حين كان العرب غير متنبهين إلى خطورة هذه الدعاية فلم يقابلها بدعاية مثلها تكشف ما في الدعاية الصهيونية من زيف ولا بعمل جاد يبين طيب عنصرهم فلما كانت معركة العاشر من رمضان وأهزم العدو الصهيوني وأقف العرب موقفاً واحداً ضده وقرروا ما قرروا بشأن البترول الذي هز أركان الدنيا وبدأ العرب ينشرون صدقهم على العالم بدأ مفعول الدعاية الصهيونية يقل شيئاً فشيئاً وبدأ العالم يحس بأكاذيب الصهيونية فلا يصدقها، وحتى في البلاد منحجز تماماً إلى الكيان الصهيوني أصبحوا على استعداد لسماء وجهة النظر العربية ويعتبروا هذا تحولاً كبيراً بالنسبة للعالم كله في الأرض المحتلة تستخدم مسئولية مع العرب المقيمين فيها أنواع من الضغوط النفسية والجسمية حتى تحقق بذلك غسيل المخ الذي تريده ومثل هذا الأسلوب استخدم مع الأسرى العرب في الحروب المختلفة على أمل أن تجند من بينهم في ميدان الجسوسية من يستطيع أن يفيدها من الذي يوصل مخه؟ أثبتت الدراسات والتجارب أن الإنسان المثقف الواعي الفاهم صاحب الشخصية القوية والمبادئ القوية لا يمكن أن يغسل مخه مهما حدث له من وسائل الإغراء أو التعذيب ما الإنسان الجاهل صاحب الشخصية المهتزة فإنه يكون عرضة للتأثر السريع أو البطيء إذا ما وضع تحت الضغوط الطبيعية أو الصناعية الجسمية أو النفسية وبين هذه الفئات، يكثر الدجالون الذين يظهرون بالمظهر الديني، أو بأنهم أطباء متجولون، يتمكنون من تحويل أفكار البسطاء وجعلهم يؤمنون بفوائد عقاقيرهم، أو ما يقومون به من أعمال إلى آخره، ويقبر الناس عليهم ويتأثرون بهم تأثراً قد يفقدهم كل ما يملكون، ولكنهم مع ذلك يكونون في حالة نفسية طيبة قد تؤدي بهم إلى الشفاء من بعض الأمراض الخفيفة، وقد يصادف حدوث حل مشكلة من مشكلاتهم، فأظنون أن السبب هو الدجال وينسجون حوله الأساطير التي تثبت قوائده وتقوي مركزه وتجعل الناس يأتون إليه زرافات ووحدانة يلتمسون عنده الشفاء والأمن والسعادة دلالة غسيل المخ وغسيل المخ له دلالتان الدلالة الأولى أن الفكرة غير مقبولة وليس لها مميزات تجعل الإنسان السوي صاحب العقل السليم يقبلها ومن هنا يلجأ أصحاب القوة إلى الضغوط النفسية أو الجسمية لفرض أفكارهم والدلاله الثانية أن الذي يغسل مخه هو صاحب الشخصية الضعيفة المهزوزه ومعنى ذلك أنه لا يصلح لأن يكون صاحب رسالة أو دعوة لأنه في حقيقة الأمر غير مقتنع بها ثم هو ليس الشخصية القوية الذي يحمل رسالة يبشر بها ويتحمل في سبيلها المشقات والمتاعب إنما هو إضافة عددية أو أداة لتنفيذ ما يريدون فإذا ما خرج من هذا الإطار فإن أفكاره ستتغير تبعا للبيئة الجديدة التي وجد فيها وقد يصبح أداة لتحطيم مذهبه القديم القرآن الكريم يبين لنا هاتين الدلالتين في صورة رائعة في موقف فرعون والسحره وموسى فقد أخضر فرعون السحره ليتحدى بهم رسول الله موسى ويأتي السحره معتزين بفرعون فهو إلههم الذي يعبدون وحين جاؤوا إلى موسى راح بعضهم يحمس بعضا وأخذوا ينشرون الدعاية أن موسى وهارون يريدان الاستيلاء على مصر وتغيير عقيدة أهلها الأمر الذي يستلزم مواجهتهم يدا واحدة بلا تردد ولا نزاع